أنه لا إله إلا أنا أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا فلقد السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها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 وزينته ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائع ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أزل من السماء ما لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يُب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 والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من قبله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسؤلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون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 فَإِمَّا مَن كَرَّ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ اللَّهُ غِنَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرُّوا عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُون وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّون وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائ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 بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبيئ سما ثم وَقِيلَ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا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 يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أَن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 وقال الذين أشركوا لو شاء اللهم عبدنا من دونه من شيء وقال الذين أشركوا لو شاء مَا عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا وَلَا ولا حرمنا من دونه من شيء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 ناصرين واقسم بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالبيانات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هو؟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 وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ لا الله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجههم ضل وجهه مسودا وهو كضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اَيُمْسِكُهُ عَلَهُ أَمْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ما ترك عليها من دابة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 مُفْرِطُونَ فَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 لا نحل أن تأخذ من الجبال بيوتهم ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك دلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لل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 فما الذين فضّلوا براديرزقهم على ما مَلَكَتْ أيمالهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَتُهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملكونهم رزقا من السماوات والأرض شيئا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا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 قدير والله أخرجكم من بقون أمماتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأذن صار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله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 ظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِهِ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ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 فسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة للمسلمين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 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا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 ولا تسالوا عما كنتم تعملون ولا تسالوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء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 كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا Altyazı بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا مَا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعد لله من الشيطان الرجيم إنه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 إنما أنت مختار، بل أكثرهم لا يعلمون. قلنا سلّه روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليُتبّت الذين آمنوا وهدوا، وبشرا للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.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 كهم الكاذبون مَنْ كفر بالله من بعد إيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه. إلا من أكرهها وقلبه مقم إن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله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 بِجَهَالَةٍ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إن إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه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 وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.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 ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون